وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَة فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَعَ أَصْحَابِ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَعَ أَصْحَابِ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ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 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون آئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوتون أو آباؤنا الأولون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 فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون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 أنتم أنزلتموه من المزنة أم نحن المنزلون؟ لو نشاء أجعلناه أجاجا فلو لا تشكورون أفرأيتم النار التي تورون؟ أنتم أنشتم شجرتها أم نحن المنشئون؟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 فتبح باسم ربك العظيم